and <laughs> اعفيت سلامات والاهف يداكم جميعا والسلام من الظالم ومن واخ خوصا ان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 رب بیان نکما و Yeah, I would okay, و زاتی عليه مكيمات وذات